اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام, السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ربنا الرحيم واغفر وارحمنا الغفور الرحيم بالنظر الكريم تقبل وتب التواب رب منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت لنا إنك أنت ومتعنا العالمين الإيمان السميع العلي يا وهكذا والإسلام فقد أقيل إلى وجهك أخوة ك ن ت هنا في جامع عمرو بن العاص في م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة ص ل ا ة المغرب و أ م ن ا فيها الشيخ صابر حمام في هذه ا ل ل ي ل ة التي نختتم بها في إ ض ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة احتفالاتنا بذكرى ا ل إ س ر ا ء والمعراج ونستقبل فيها شهر شعبان إ خ و ة الايمان و ا ل إ س ل ا م وسيظل ا ل إ س ر ا ء والمعراج درسا في اليقين لطالب يقيل وكل مؤمن, وكل مؤمن عندما, عندما تشتد عندما به الخطوط وتتكالب, وتتكالب عليه الصلاه ويستشعر, ويستشعر الضعف أ م ا م محن ا ل ح ي ا ة وابتلاءاتها فحسبه قراعه ل ل ه والفزع إ ل ى حماه ليجد ما هو في ح ا ج ة إ ل ي ه من ق و ة العزم و ر ب ا ط ة الجحش و ط م أ ن ي ن ة القلب و إ ذ ا كان ا ل إ س ر ا ء والمعراج انتقالا من ا ل م ح ن ة إ ل ى المنحه فالمنحه لن نجدها إ ل ا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أ ن نعيشه منهجا و ش خ ص ي ة تجمعت فيها أ خ ل ا ق ا ل ق ر آ ن كما نعيشه روحا تسري في كياننا وطهره يغسل صدورنا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ونحن ن م ت ل ع شهر رجب نستقبل شهر شعبان بما له من م ك ا ن ة ع ا ل ي ة حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قبل فيما عدا ا ل ف ر ي ض ة مثلما كان يصوم من شعبان فهو شهر طيب مبارك بين شهرين طيبين كريمين هات المزيد من البشائر هات شعبين شعبان أ قبل طيب ا ل نفحات أ ه ل ا بشهر الله جلال جل جلاله يمحو الذنوب ويقبل الدعوات شعبان يحمل في سنا أ ي ا م ه نورا ل أ ه ل الفضل والخيرات إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن والاسلام ومن هنا من جامع عمرو بن العاص ب م د ي ن ة القاهره نستهل هذا اللقاء المبارك بخير ما يستهل به ا ل ق ر آ ن الكريم آ ي ا ت بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القائل الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيد أعوذ بالله الشيطان الرجيم من ب الله الرحمن الرحيم هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ويرعى ه ل ا ل د ي ن <تصفيق> ه و الذي أ ر س ل ر س و ل ه ب النابلسي ل ل ع ه و م ا ل ا س ل ا م ي ن وهي ر ف ع ل ى الدين كله ولو كره المشرق you、mm -hmm. mm -hmm. ذ ل ك ا ب ي ر ل ع م ا ل ومساكين طيبته الفيل 「こだわるかわるかわ 「えっ ل ف ض ه الدكتور م م د راتب ا ل خ ا ب ل لنجعلها لكم كذكره فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا د ي ة No! <تصفيق> لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه ا للعلوم الاسلاميه <تصفيق> なあ。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 <تصفيق> ان ل ل العظيم ه إ هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي ا ق و ا ويبشر ا ل م ؤ م ن ي ن الذين يعملون الصالحات اتنا لهم أ ج ر كبيرا وهكذا عشنا ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م في رحاب هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة لما تيبصر من آ ي ا ت الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيد في هذه ا ل ل ي ل ة التي ت خ ت ت م فيها إ ل ا عط ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة احتفالاتها ب ذ ك ر ا ل إ س ر ا ء والمعراج しゃあないでしょ